50 γλώσσες. Ογδόντα δύο. Έικδενοιοθεμανον. Έικδενοιοθεμανον. Παρελθοντικός χρόνος; Τρία. Αλμάζι Χρειάστηκε να καλέσεις ασθενοφόρο; هل كان عليك أن تستدعي الاسعاف هل قد توجب أن να καλέεις το γρ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 هَلْ لَدَيْكَ العَنْوَانُ؟ كَانَ لَا يَزَالُ مَعِي مُنْذُ لَحْظَات. هَلْ لَدَيْكَ العَنْوَانُ؟ كَانَ لَا يَزَالُ مَعِي مُنْذُ لَحْظَات. أَخِيْتَ الْخَارْطِ؟ مَلِسْتَ هَلْ لَدَيْكَ خريطه الْمَدِينَةِ؟ كَانَتْ لَا تَزَالُ مَعِي مُنْذُ لَحْظَات. هَلْ لَدَيْكَ خَرِيْطَةَ الْمَدِ كانت لا تزال معي منذ لحظات إرثت στην تو؟ ده بورس نا إرثي στην تو؟ هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد فريكي تو دروم؟ ده بورس نا βري تو هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل <أغلبي> وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد <أغلبي> الطريق. سكَّتَ لَفِي. ذِبَّرَسَنَا هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. يَتِدَنْ بَوَرَسَسَنَا إِرْثِيَسْ تِنْوَرَاسُو. لماذا δεν لم تستطع να تأتي το δρόμο; Γιατί δεν μπόρεσες να το δεν να το καταλάβεις; Γιατί δεν μπόρεσες να το καταλάβεις; Γιατί δεν μπόρεσες να το καταλάβεις; δεν لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ ذنب بورس أنايمستينoramو، أبديذذنببيرشليوفوريو. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. ذنب بورس أنا وضعت الدromo، أبديذذنبنيخاخرتي. لم أستطيع أن أجد الطريق، لاني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق، لاني ما كان معي خريطة المدينة. ذنب بوريس أن تنقلبوا، أبيضي موسيقياً بولينا تا. لم أستطع أن أفهمه، لأن الموسيقى كانت صاخبة جداً. لم أستطع أن أفهمه. لأن الموسيقى كانت صاخبة جداً. اجبنا بارو تاكسي. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. اجبنا على خرطة. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة.